والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتلا أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي لهم ملك السماوات الذي ملك السماوات والأرض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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو, هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوعد المجيد، فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء